الفصل الثاني العرب مبدأ العرق كما أقرت العلوم الحديثة أرى قبل البحث في العرب أن أمهد الأمر بدرس ما هو ضروري من أوصاف الإنسان وقوفا على هذا الفصل تقسم الجماعات البشرية المنتشرة في مختلف أقطار الأرض إلى عروق وكان يظن أن الفروق بين العروق البشرية أقل مما هي عليه بين أنواع الحيوان بيد أن العلم الحديث أثبت أن عروق البشر مفترقة في أخلاقها افتراق أنواع الحيوانات المتقاربة، فيجب عد كلمة العرق بالنسبة إلى الإنسان مرادفة لكلمة النوع. ويمكن تعريف العرق أو النوع البشري بأنه يدل على جماعات ذات أخلاق مشتركة تنتقل إليها بالوراثة انتقالا منتظما ويرى الذين لم يدرسوا علم أوصاف الإنسان أن الأمة والعرق. كلمتان مترادفتان تقريبا مع أن لهما معاني مختلفة تماما فالأمة هي جماعة من الناس الذين ينتسبون في الغالب إلى عروق كثيرة جمع بينها نظام حكم واحد ومصالح واحدة فإذا صح ما ندعوه الآن بالأمة الإنجليزية أو الأمة الألمانية أو الأمة النمساوية أو الأمة الفرنسية مثلا لم يبقى ما تصح تسميته بالعرق الإنجليزي أو العرق الألماني، أو العرق النمساوي، أو العرق الفرنسي. فكل أمة من هذه الأمم هي من تباين المحاتد أو الأصول ونقص للدغام ما لا يجوز معه أن تطلق عليها كلمة العرق. أجل، إن من الجائز أن تنضوي جماعات بشرية كثيرة إلى قوانين واحدة، أو تدين هذه الجماعات بديانة واحدة، وأن تتكلم بلغة واحدة. ولكنه لا يتألف منها عرق متجانس إلا بعد أن تستقر فيها أخلاق واحدة وصفات جثمانية واحدة بفعل البيئة والتوالد والوراثة، ويتطلب كسب هذه الأخلاق والصفات زماناً طويلاً جداً، والصفات الموروثة إذا كانت لا تستقر إلا ببطء فإنها لا تزول إلا ببطء، وبأقصى البطء تندمج العروق وتتحول، ويجب لكي يكون للبيئات والتوالد أبلغ الأثر في تكوين العرق أن يتوال التطور ويتراكم بفعل الوراثة المتتابعة المستمرة قرونا كثيرة سائرا نحو غرض واحد ويعدون البيئة في الغالب من العوامل التي تستطيع تحويل صفات العرق وإثباتها ولكن الوراثة التي تتراكم بها أخلاق العرق وسجاياه وترسب مع الزمن أقوى من البيئة وأعظم أثرا فقد دلت حوادث التاريخ على أن العرق إذا ما استقرت أخلاقه وسجاياه بالوراثة وبلغ من الكبر عتية عجزت البيئة عن التأثير فيه وصار أهون عليه أن ينقرض من أن يتحول من أجل ذلك نرى بني إسرائيل يحافظون على مثالهم الثابت في كل قطر ومن أجل ذلك أيضا تعذر على بلاد مصر الحارة مع ما فيها من قوة صهر أن تحول العروق المسنة التي استولت عليها واحدا بعد الآخر فكانت قبرا لكل واحد فيها وإنما تؤثر البيئات في العروق الحديثة أي العروق التي تنشأ عن توالد مختلف الأمم ذات الصفات المتباينة فإذا ما فلت الوراثة الوراثة وانحلت بذلك مقومات الماضي القديمة الموروثة بفعل الوراثة الجديدة خل الميدان للبيئة وقامت بعملها والتوالد لكي يكون مؤثرا يجب أن يتكرر وألا تتفاوت كثيرا نسب من يتوالدون من أفراد مختلف العروق وإذا عظم التفاوت في نسب العناصر المتوالدة كانت الغلبة لصفات العرق الوافر العدد لا لصفات العرق القليل العدد الذي لا يبقى له أثر من حيث النتيجة وقد دل الاستقراء على أن رهطا من البيض لم يلبث أن يزول أثره بعد بضعة أجيال إذا ما توالد هو وقوم من الزنوج وأن صفات أمة مقهورة صغيرة تزول بالتوالد أمام صفات أمة منتصرة كبيرة ومن الأمثلة على ذلك أغارقة الوقت الحاضر الذين لا يمدون إلى أجدادهم الذين خلدتهم التماثيل بوجه شبه ومن تلك الأمثلة رومان بلاد الغول الذين وإن كنا وارثين لحضارتهم ولغتهم لم يبقى لدمائهم أثر في عروقنا ومنها أيضا حال العرب في مصر فسوف ترى أن المصريين الذين تمردوا على حضارة الفرس واليونان والرومان ولغاتهم انتحلوا لغة العرب ودينهم وتمدنهم وأن مصر غدت بذلك أشد البلاد التي دخلت في دين محمد عروبة وأنه ومع كثرة توالد المصريين والعرب الفاتحين وظهور مثال جديد اختلف عن الأصل بعد انقضاء جيلين أو ثلاثة أجيال أدى تفوق نسبة المصريين العديدة من حيث النتيجة إلى تقلص أثر الدم العربي في المصريين وأن الفلاح المصرية العتيد العربية بدينه ولغته رجع ابنا لقدماء المصريين وصورة حية لهم أهمية الأخلاق في تقسيم العروق لا تصلح اللغة والدين والجماعات السياسية والصفات التشريحية كشكل الجماجم ولون الجلد والسحنات لتقسيم العروق وإظهار الفروق الدقيقة بين الأمم المتقاربة كالامم الأوروبية مثلاً وإن صلحت الأوصاف التشريحية لتقسيم الأجناس البشرية الظاهرة لاختلاف البادية التباين بيد أنه توجد صفات نفسية وإن شئت فقل سجايا خلوقية ثابتة ثبات الصفات التشريحية وأنه سيأتي يوم تكون فيه هذه الصفات النفسية التي أغفلها علم أوصاف الإنسان الحديث أساسا لتقسيم العروق فلا يقول فيه أشد الناس تمسكا بالأوصاف التشريحية إنه ينال بالطلاعه على صفات العرقين المتقابلين التشريحية معارف أكثر من التي ينالها بالطلاعه على صفاتهما النفسية وتأتي الصفات النفسية المتشابهة بنتائج متشابهة دائما كما تأتي الصفات التشريحية ومن ينعم النظر في تطور إحدى الأمم يعجب مما يلاحظه من تجلي سجاياها الخلقية على نمط واحد في غضون الأجيال وتنشأ عن الصفات النفسية نظم الأمة وشأنها في العالم على الخصوص وتستتر تحت الأخلاق أي تحت المقومات التي تولد مع الإنسان وتقرر طراز شعوره وفعله عوامل السير اللاشعورية وتختلف الأخلاق باختلاف العروق ونفسر بهذا الاختلاف السبب في أن النظم المتشابهة تأتي بنتائج مختلفة عند إنخالها إلى أمم مختلفة ونفسر به مثلا علة الفوضى السائدة لجمهورية أمريكا الأسبانية البائسة وما تتمتع به جمهورية الولايات من السعادة والرخاء مع تماثل النظم هذه البلاد وتلك وفي الماضي تنضج عوامل السير ومنه تتسرب فينا وفي الماضي الطويل تتكون المرؤة والنشاط والشجاعة والمبادرة وردع النفس وكبح العواطف وغير ذلك من الأخلاق والمشاعر التي يرثها أبناء الجيل الحاضر لينقلوها إلى جيل المستقبل والتي لا يستطيع أي نظام أن يمنحها وعلى ما في السجاية الخلوقية من الثبات نراها تقدر كالصفات الجثمانية أن تتحول ببطء بتأثير مختلف العوامل ولسيما البيئة المادية والمؤثرات الأدبية والتوالد ومن ذلك اختلاف أخلاق الروماني الذي كان معاصرا لهيلو جابال عن أخلاق أجداده في العصر الجمهوري واختلاف سكان الولايات المتحدة في الأخلاق عن آبائهم الإنجليز والأخلاق في طريق التحول عند أكثر الأمم الحاضرة وهي لا تزال بعيدة من الرسوخ فقد نشأ عن الفتوحات العظيمة التي ظهرت بها الأمم الحاضرة أن تقابلت عناصر كثيرة التباين فاختلط بعضها ببعض قليلا ولما يمضي من الزمن ما يكفي لاكتسابها كثيرا من المشاعر المشتركة وأمر مثل هذا يتضح جيدا حينما ندرس أحوال شعوب حديثة يخيل إلينا أول وهلة أنها متجانسة كالفرنسيين المؤلفين بالحقيقة من عناصر مختلفة كالكمريين والنورمان والسلت والأكتان والرومان وغيرهم من الذين داسوا ديارنا وجاسوا خلالها من غير أن يتمازج حفادتهم كما يجب حتى الآن وأوضحت في كتاب جديد مقدار التأثير العميق الذي يؤثره في مقادير الأمم مختلف العناصر التي تدخل في تركيبها كما بينت فيه أن دراسة هذه العناصر لا دراسة النظم السياسية التي هي معلولات لا علل هي التي ترشدنا إلى سر الدور الذي تمثله الأمم في التاريخ وما قمت به من تلخيص ذلك في هذا الكتاب يكفي لإقناع القارئ بأهمية درس روح الأمم الذي لا يزال ناقصا وسنرى في البحث في أخلاق العرب تفسيرا وافيا لأسباب عظمتهم وانحطاطهم منشأ العرب عد العرب واليهود والفينيقيون والعبريون والسوريون والبابليون والآشوريون الذين استوطنوا جزيرة العرب وآسيا الصغرى حتى الفرات من أصل واحد ويطلق على هذا الأصل اسم الأروم السامية وتقوم قرابة هذه الأمم على تجانس لغاتها واشتراك أبنائها في صفات جثمانية متماثلة كسوداد شعورهم وجثاثة لحاهم وكمدة ألوانهم وما إلى ذلك ومن الممكن أن نجادل في قيمة هذه الصفات ولكننا إذ نخرج بهذا الغموض نرى الاقتصار على اقتباس ما ورد عنها في بعض المتون وذهب العلماء إلى وجود مثالين لصفات تلك الأمم الجثمانية أحدهما لطيف والآخر غليظ فأما المثال الأول فيتصف كما قال مسيو جيرار بقامته الهيفاء المعتدلة وأعضائه المكتزة المشتدة ومفاصله الدقيقة ووجهه الطويل الدقيق في أسفله وذقنه المتوثب وفمه الصغير وأسنانهم البيض المنضدة وشفتيه الرقيقتين وأنفه الضيق الأقنى وعينيه السوداوين النجلاوين وحاجبيه الأزجين ورأسه المستطيل ونجد هذا المثال الشائع بين العرب على العموم في بني إسرائيل والسوريين والمصريين الأقدمين والمعاصرين أيضا وأما المثال الآخر فيتصف بقامته الطويلة الثقيلة وأعضائه العضلة ووجهه العريض الثخين وفكه القوي البارز وذقنه الناتئ وفمه الضخم وشفتيه الغليظتين وأنفه الأقنى الواسع وحاجبيه المقترنين وعينيه السودوين الكبيرتين وجبينه الضيق المستقيم ونجد هذا المثال بين الآشوريين واليهود وعرب الجنوب والمصريين الذين تجري في عروقهم دماء إفريقية لا ريب وذلك لما تدل عليه خطوط سحناتهم ونسب أجسامهم ومهما تكن وحدة هذه الصفات التي نجادل في قيمتها ومهما تكن أهمية هذه القرابة السامية التي لا نجزم بها نراها ترجع على فرض وجودها إلى ما قبل التاريخ وقد كانت هذه الأمم السامية على اختلاف وتباين منذ أقدم عصور التاريخ كما دلت عليه الروايات وإذا جاز لنا أن نحكم في مبادئ الساميين السياسية والاجتماعية من خلال مبادئنا الحاضرة رأيناها قبلية غير راقية وذلك مع الاعتراف بأن الأمم السامية أقامت حضارات عظيمة وأن ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة التي تسود العالم وهي اليهودية والنصرانية والإسلام نشأت عن الفرعين الساميين اليهود والعرب وكانت القرابة بين العرب واليهود وثيقة ودليل ذلك ما بين لغتي تينك الأمتين وتقاليدهما من التشابه ولا جرم أن الشبه قليل بين العربي أيام حضارته واليهودي الذي عرف منذ قرون بالنفاق والجبن والبخل والطمع وأن من الإهانة للعربي أن يقاس باليهودي ولكن لا تنسى أن طرق الحياة الخاصة التي خضع اليهود لحكمها منذ قرون كثيرة هي التي أنشأت منهم عرقا ذليلا غير محترم وعندي أن كل أمة تكون عرضة لمثل ما أصاب اليهود ولا تعرف عملا لها غير التجارة والربا وتحتقر في كل مكان وتنتقل إليها تلك الغرائز المنحطة بالوراثة المتتابعة مدة عشرين قرنا وتتأصل فيها تصير كما صار إليه اليهود لا محالة ويجب لكي نتمثل القرابة بين اليهود والعرب أن نعود إلى عصر إبراهيم الذي نرى أن قبيلته الصغيرة كانت تغزو جيرانها وتلقي الذعر فيهم كما تغزو قبائل البدو العربية الحاضرة جيرانها وتخيفهم ولنعلم كما أرجح أن أسر اليهود في مصر لم يكن سوى نتيجة غزوة أصفرت عن حصر المصريين لليهود النهابين في مكان من شمال مصر لم يستطيع الخروج منه في زمن موسى إلا بعد إقامتهم به زمنا طويلا وبلوغهم من النفوس عددا تمكنوا به من مقاومة الفراعنة والرجوع لمدة أربعين سنة إلى حياة البادية وما كانت حياة اليهود لتختلف إلى زمن داود عن حياة الصحاري التي ألفتها قبائل البدو العربية في فلسطين وجزيرة العرب تنوع شعوب العرب يعد أكثر الأوروبيين العرب عرقاً واحداً على العموم وكل مسلم عند هؤلاء الأوروبيين يسكن بقاع آسيا وإفريقيا الممتدة من مراكش إلى جزيرة العرب هو عربي وذلك كما يعد العرب جميع الأوروبيين من إنجليز وألمان وطلائن وروس أمة واحدة يسمونها الإفرنج. والحق أن تمثل الأوروبيين للعرب على هذا الوجه هو من عدم الصحة كتمثل العرب للأوروبيين. وذلك أنه يوجد بين العرب مثل كالتي تشاهد في أوروبا، وأن العرب قد انتهوا بما صادفهم من البيئات وبما اختلطوا به من الأمم إلى أمزجة كثيرة معقدة إلى الغاية. وعلى ذلك أصبح عرب مكة بعد أن كان يتألف منهم عرق خالص في الماضي مزيجا من أبناء مختلف الشعوب المنتشرين فيما بين المحيط الأطلنطي ونهر السند والذين يحجون مكة في كل سنة منذ زمن محمد وقل مثل هذا عن عرب إفريقيا وسوريا الذين اختلطوا بالفينقيين والبربر والترك والكلدان والتركمان والفرس والأغارقة والرومان ولا تستثني من هذا أجزاء جزيرة العرب الوسطى المنعزلة كبلاد نجد التي اختلط أهلها بالزنوج على نسب واسعة منذ قرون واستوقف تأثير الزنوج في سكان جزيرة العرب نظر جميع السياح الذين ارتادوها ومن ذلك أن روى روتا وجود بقعة في اليمن صار سكانها من أصحاب الجلود السود على وجه التقريب مع أن سكان الجبال من أهل اليمن الذين قل اختلاطهم بالآخرين ظلوا بيضا وإن قص هذا السائح في معرض الكلام عن أسرة أحد رؤساء تلك البقعة أنه يوجد في أبنائها جميع الألوان التي تترجح بين الأسود والأبيض تبعا للعروق التي تنتسب إليها أمهاتهم ومن ذلك أن رأى والين قبائل من العبيد السود في الجوف وأنه يوجد زنوج في نجد وفي بقية جزيرة العرب من غير اكتراث للون والتوالد ومن ذلك أن رأى يلغريغ مقاليد مدينة القطيف النجدية المهمة بيد زنجي ومما قاله يلغريغ إنني رأيت في الرياض أناسا من الخلاسيين يحملون سيوفا ذات مقابض فضية ويخدمهم عرب خلص من أبناء إسماعيل وقحطان وعجبت ليدي بلينت من عدم الاكتراث لأمر اللون أيضا وذلك في رحلتها إلى بلاد نجد في سنة الف وثمانمائة وثمان وسبعين فروت أن حاكم مدينة سكاك النجدية زنجي أسود كريه الملامح كزنوج إفريقيا ثم قالت إن مما لا يصدقه العقل أن يحيط بهذا الحاكم الزنجي الذي لا يزال عبدا رهط من الندماء البيض الخالصي العروبة يمتثلون أوامره ويبتسمون استحسانا لأفاكيهه التافهة واختلاط مختلف العروق أظهر ما يكون لدى أهل الحضر من العرب ويباهي كل عربي بوجود نسوة من مختلف الألوان في دائرة حريمه ويتجلى صفاء العرق في سكان الجبال وأهل البدو من العرب أكثر مما في غيرهم وذلك مع ملاحظة وجود أناس من أهل بادية الشام الشرقية القريبة من تدمر على الخصوص شقر زرق العيون بسبب اختلاطهم بأهل الشمال على ما يلوح وصف الفوارق بين العرب إن الفارق الأساسي الوحيد بين العرب هو ما أيدته تقاليدهم وطرق معايشتهم وهو تقسيمهم إلى أهل حضر وأهل بدو. ويجب أن يغيب هذا التقسيم الجوهري عن البال حين البحث في تاريخهم فأما أهل البدو وهم الأعراب الموزعون فيما بين المحيط الأطلنطي وخليج فارس فلهم طرق معايش وعادات وطبائع لا تزال كما كانت عليه منذ آلاف السنين ويحتمل أن تبقى هكذا إلى الأبد وهم مقسمون كما في العصر الإسرائيلي إلى قبائل ترتحل عن الأماكن المقيمة بها عندما تستنفد مواشيهم ما عليها من الكلى. وأما أهل الحضر من العرب فهم على العكس يتغيرون بتغير الأماكن والشعوب التي يخالطونها وإن تقسيم العرب إلى أهل حضر وأهل بدو يطابق ما في الرواية التي قالت بتقسيمهم إلى ثلاثة عروق العرق الذي باد وعفى أثره قبل الإسلام والعرق المؤلف من أبناء قحطان الذين استقروا ببلاد اليمن والذين هم أقحاح العرب والعرق المؤلف من ذرية إسماعيل الذي هو ابن جارية إبراهيم المصرية وتعلم مما قلناه آنفا عن العرب المعاصرين الذين هم ولدوت والد مختلف أنه يتعذر وجود مثال خالص خاص بالعرب بسبب ما تعرض له العرب من التمازج كتعذر وجود مثال فرنسي أو إيطالي وأحسن وصف قيل في مثال العرب الجثماني الذي يطابق فريقا كبيرا من العرب الخلص هو ما ذكره الجراح الأول السابق في الجيش المصري لاري في الكلمات الآتية وهي هم مربوع القامة ذو تكوين حسن ومرانة ضلع سفع وجوههم بيضية سمر وجبنهم عريضة عالية وحواجبهم سود منفصلة وعيونهم كحل لامعة وعنوفهم معتدلة وأفواههم جميلة وأسنانهم منضضة عاجية البياض، وآذانهم حسنة الشكل غير كبيرة مائلة قليلا إلى الأمام وخروتهم محاذية تماما لأجفانهم وفي المرأة العربية محاسن كثيرة كما في أخواتها في الأمم الأخرى ونحن نعجب على الخصوص باستدارة أعضائها اللطيفة وتناسب يديها واعتدال رجليها في قامتها وتبخترها إلى آخره ويقسم أهل البدو أو الرعاة من العرب إجمالا إلى قبائل كثيرة موزعة في أطراف الأراضي الخصبة القريبة من البادية وتقيم القبائل بمضارب وخيام تنقل من مكان إلى آخر عند الضرورة وعلى ما بين أبناء القبائل العربية والعرب المتمدنين من الشبه نرى أبناء القبائل العربية يميزون بتألق عيونهم وغموض ملامحهم واعتدال قامتهم وسرعة عدوهم وضمورهم وقوتهم وتوثبهم وخيالائهم وعتقهم وحذرهم وبأسهم ونجدتهم ولباقتهم وذكائهم النادر وفروسيتهم ورمايتهم واستعدادهم العظيم لاحتراف مختلف المهن والصناعات وأشد ما استوقف نظري من الأوصاف التي وصف لاري بها العرب هو ما شاهدته على الخصوص من التماع عيون صبيانهم وبياض أسنانهم ودقة أيديهم وأرجلهم في قامتهم وما إلى ذلك مما لا يرى اليوم في غير عرب البادية وإذا عدوت ذلك التقسيم الأساسي وجدت أن الفارق العملي الوحيد الذي بين العرب المولدين هو ما يقوم على البحث في سكان كل قطر يسكنه العرب وهذا ما نفعله حينما نصف بالتتابع عرب جزيرة العرب وسوريا ومصر وإفريقيا والصين وصفات هؤلاء النفسية لا صفاتهم الجثمانية هي أكثر ما نبحث فيه مع أن نشر صورنا الفوتوغرافية أنفع في تمثل هذه الأمثلة من أي بيان مفصل كان؟ عرب جزيرة العرب، عرب البقاع الوسطى من جزيرة العرب، ولسيا ما الأعراب هم مع اختلاطهم بأناس من الزنوج أكثر العرب مشابهة لأجدادهم الأقدمين، وهم الذين سنبدأ بالبحث فيهم. ويتألف من الأعراب الذين يظن الكثيرون أن جزيرة العرب لا تشتمل على غيرهم. عرق جليف بعيد من التمدن عاطل من أي تاريخ كان ونحن إذا مستثنين الدين نرى أنه لم يتبدل فيهم شيء منذ ألوف السنين وعلى من يود أن يعرف ما كانوا عليه منذ ثلاثة آلاف سنة أن ينظر إلى حاضرهم وهم الذين لم يطرأ على ما وصفهم به هيروديتس أو التوراة شيء وهم الذين قدر عليهم ألا يتحولوا وإذا كان من فضل البقاع الخصبة كاليمن أن تنشئ أهل حضر فإن رمال الصحراء القاحلة لا تصلح لغير الأعراب وسكان البدو من العرب مقسمون في كل زمن إلى قبائل صغيرة تخضع كل واحدة منها لشيخ أو أمير ويقتصر سلطان هذا الشيخ أو الأمير تقريبا على قيادة المحاربين في الغزوات وتقسيم الغنائم والصدارة في بعض الحفلات والغزو وتربية الحيوانات هما كل ما يعتني به الأعراب ولا نهاية لما يشتعل بين القبائل العربية من الحروب لأتفه الأسباب ما عملت بمبدأ الثار والقصاص الإسرائيلي القائل إن العين بالعين والسن بالسن والنفس بالنفس وما تبع كل حادث قتل يقع بينها حادث قتل مثله انتقاما ولا ترضى القبيلتان العربيتان المتعاديتان بالدية بدلا من القصاص إلا بعد أن ينهكهما الجهد ويعتريهما الوهن وتنشأ عيوب أهل البدو من العرب ومحاسنهم عن طراز حياتهم قال هيردر لا يزال الأعراب محافظين على طبائع أصلافهم البدوية وهم على ما في الأضاد من غرابة يتصفون بسفك الدماء وحقنها وباعتقاد الخرافات وردها وبالإيمان والإلحاد وهم على ما يظهر ذو فتوة خالدة يقدرون بها على القيام بجليل الأعمال عندما يؤمنون بمبدأ جديد وهم أحرار كرام شم الأنوف غضاب مقاديم يجمعون في مثالهم بين الفضائل والمساوئ الخاصة بقومهم والأعرابي نشيط ويعود نشاطه إلى وجوب كسب عيشه بنفسه وهو صبور ويرجع صبره إلى ما لا محيص عنه من احتمال الآلام والمحن وهو محب للحرية والحرية هي الأمر الوحيد الذي اتفق له أن يتمتع به وهو محارب ويحارب حاقدا كل من يحاول استعباده وهو قاس على نفسه صارم ولوع بالانتقام في الغالب ونرى الأعراب متماثلين في أمور العز والشرف لتماثل أحوالهم ومشاعرهم ويقوم فخرهم على السيف والقرا والبلاغة فبحد السيف يصونون حقوقهم وبالقرى يتجلى كرم أخلاقهم، وبالبلاغة يحسمون ما لا يقدر عليه السلاح من الخصام. قال ديفرجة، قد يكون أظهر ما في الأعراب هو أنهم جماع الأضاب، فالنهب والكرم والسلب والجود والقسوة والنبل، وغير ذلك من الصفات التي تدعو إلى المقت والإعجاب في وقت واحد مما نراه في الأعراب. وليس في هذا ما يعذر به الأعراب، لو لم نلاحظ أنهم محكوم عليهم، بالاكتفاء بما تنتجه بلادهم المعتزلة التي هي أكثر أراضي العالم جدوبة ويعتذر الأعراب عن النهب بأنهم محرومون لفقر بلادهم طيب العيش ووفرة الغلات والكلأ مما لم تعرفه أمة أخرى وبأنهم يزيلون هذا الحيف المقدر بأسنة رماحهم معتقدين أن من الحلال دهم القوافل وسلب ما بأيديها تعويضا لهم مما لم تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاحلة وبأنهم يعدون قطع السابلة وسلب ما بأيد الناس ضربا من حقوق الفتح والفخر كتدويخ مدينة أو ولاية وذلك لعدم تفريقهم بين الحرب والكمون ومساوئ مثل هذه لا تغتفر لو لم يكن عند الأعراب من الفضائل ما يشفع لهم به ومن هذه الفضائل أن الأعرابي المحارب المتغطش للنهب والانتقام والذي يفعل عند مس كرامته ما لم تسمع به أذن من ضروب القسوة مضياف كريم أنيس في مضربه ومنها أن الهضيم الذي يضع نفسه تحت حماية الأعرابي ولو كان من أعدائه أو الذي يصبح في جواره يعد من أفراد أسرته فلا يستطيع أحد بعدئذ أن يعتدي على حياته المقدسة التي يدافع عنها ذلك الأعربي أكثر من أن يدافع عن نفسه وإن ظهر أن هذا الغريب من أعدائه الذين تمنى زوالهم مئة مرة وليس بمستبعد أن يأخذ الأعربي المضياف جمل جاره طوعا أو كرها ويصنع منه طعاما ليمعن في إكرام ضيوفه والكرم أفضل فضائل العرب ويعده الأعراب أخص ما اتصفت به أمتهم وأضيف إلى ما تقدم أن الأعراب من سكان جزيرة العرب وسوريا وإفريقيا يحبون الحرية حبا جمّا لا يقدر الأوروبي أن يتصوره وهم يزدرون أبناء المدن ويعدونهم من الأرقاء لذلك ويتضمن الارتباط في الأرض عندهم معنى توديع الحرية والخضوع لسيد ويرى الأعراب الذين لا يملكون سوى حريتهم أن هذه الحرية أغلى شيء وقد حافظوا عليها بتوالي الأجيال ولم يقدر جميع الفاتحين من الأغارقة والرومان والفرس وغيرهم من الأمم التي دوخت العالم أن يعبدوهم وكل قهر للأعراب لا محال تزائل والقهر إذا ما وقع كان على أيدي أعراب آخرين فلا يفل الأعراب إلا الأعراب ويرجع حب الأعراب للحرية إلى أقدم عصور تاريخهم فقد روى ديودورس السقلي أن الأنباط وهم من أعراب بلاد الحجر العربية بطرة كانوا ممنوعين من بذر القمح وغرس الأشجار المثمرة وبناء البيوت لما في هذه الأعمال من التضحية بالحرية طوعا ولذا لم يستذل الأعراب أحد وهم الذين لم يعطوا ملوك فارس الجزية وقد أعطاها أهل فينيقيا وفلسطين كما ذكر هيروديتس ويلقي الأعراب الرعب في قلوب جيرانهم المتمدنين لما فطروا عليه من الرغبة في النهب وحب القتال ويعد هؤلاء المتمدنون الأعراب من قطاع الطرق وينظر الأعراب إلى المسألة من ناحية أخرى أن يفخر الأعراب بسلب القوافل فخر الأوروبيين بضرب المدن بالقنابل أو افتتاح الأقطار أو ما إلى ذلك ويحترم الأعراب رؤساءهم احترام الأوروبيين لأعاظم القادة وإن لم يقيموا لهم تماثيل وأصبح أعراب جزيرة العرب بما كان عندهم من غرائز النهب والقتال محاربين أشداء أيام خلفاء محمد فدوخ العالم بسرعة ولم تتغير غرائزهم بتغير ما لاقوا من الأحوال الجديدة بل تجلت على صور أخرى ما كان الثبات من الغرائز فأصبح حبهم للنهب حبا للفتح وتحول كرمهم إلى ما أخذت أوروبا عنهم مؤخرا من طبائع الفروسية ثم إنما بينهم من التفاخر والمنافسة لم يلبث أن جاوز الحدود المعقولة فكان سببا في خسرانهم بعد أن كان حافزا لهم على العمل الصالح في البداء وكان يتألف من الأعراب قسم كبير من جيوش خلفاء محمد وقام الأعراب الفاتحون بأجل الخدم لأولئك الخلفاء وإن كان العلماء وأرباب الفن الذين ازدهرت بهم حضارة أتباع النبي لم يظهروا من بين الأعراب ويستخف الأعراب بسلطان الحضارة ويفضلون عليها عيش البادية وهذه من المشاعر الموروثة التي ترى مثلها عند هنود أمريكا ولا يؤثر فيها أي دليل ورفض الأعراب في سوريا على الخصوص كل أرض عرضت عليهم ليستقروا بها ويعرف هؤلاء الأعراب الذين يستوقف نبلهم وبأسهم نظر كل سائح كيف يستغنون عن نعم الحضارة المصنوعة وعن جبروت كل أمير اقطعي أمراء القرون الوسطى ولا تخلو حياة البادية من السحر والجمال مع ذلك ولا أتردد ثانية في ترجيحها على حياة المصانع التي يقضي العامل فيها 12 عشرة ساعة من كل يوم وعندي أن أهل البدو من العرب مع بقائهم على الفطرة وعدم تحولهم قيد ملة عن الحال الابتدائية التي كانوا عليها منذ أقدم العصور أفضل من جميع أمم الرعاة في العالم وقد أتيح لي أن أحادثهم غير مرة فظهر لي أن مبادئهم في الحياة تعدل مبادئ كثير من الأوروبيين العريقين في الحضارة وسنرى أن الأعراب الأجلاف بعاداتهم شعراء بتصوراتهم ويندر أن يكون الأعرابي غير شاعر والأعرابي وهو شاعر صبي في خلقه وينطوي تحت داعته الظاهرة من التقلب ما لا يشاهد مثله إلا في الأولاد والنساء وهو كهؤلاء لا يتأثر إلا بعامل الساعة التي يكون فيها ولا تستهويه سوى ظواهر الأمور ويبهره الضجيج والضوضاء والبهرج وفي فتنه سر اجتذابه وأمر مثل هذا يشاهد في العروق والأمم الفطرية وما إليها من النساء والصبية الذين هم عنوان أدوار التطور البشري الأولي والحق أن الأعربي جلف ذكي لم يصعد درجة في سلم الحضارة منذ ألوف السنين ولم يعاني ما عاناه الرجل المتمدن من التحول المتراكم بتوالي الأجيال وإذا صح ما نعتقده من أن اختلاف السجايا الخلقية يكفي لوجود فروق بعيدة الغور بين الناس أمكننا أن نقول إنه يتألف من العرب المتحضرين والأعراب عرقان تفصل بينهما هوة عميقة ويختلف عرب الجزيرة الحضريون الذين نبحث في أمرهم الآن عن أولئك الأعراب اختلافا كبيرا فأهل الحضر من عرب الجزيرة لم يكونوا أجلافا كما يعتقد على العموم وعنده الغريق أن السياح الذين لم يزوروا سوى بعض الأماكن الساحلية التي لا أهمية لها في جزيرة العرب الواسعة هم مصدر هذا الرأي الفاسد وينظر الغريق إلى أهل عمان بعين التقدير والإعجاب حيث يبحث في ثقافتهم ولا يصعب كما يرى وجود أناس من أهل نجد قادرين كالإنجليز على صنع الآلات ومد الخطوط الحديد وليس من المجهول شأن جامعة زبيد وجامعة ذمار اليمنيتين اللتين وإن كانتا دون جامعة الأزهار المصرية أهمية تساعدان مثلها على نشر العلم القويم بين أولى البصائر من الأهلين ومن دابنا في الوقت الحاضر أن ننظر إلى عرب الجزيرة من خلال المثل الكائبة التي نراها في سوريا ومصر والجزائر والتي لا تنم على أناس أحطتهم ضروب الاختلاط والعبودية وعلى الباحث الذي يرغب في استبار العرب أن يسيح في مهد العروبة وأن يدرس أحوال العرب فيها عن كثب فقد عدي لغريق عرب الجزيرة الذين عاش بينهم زمنا طويلا من أعظم أمم الأرض كرما ونبلة قالي الغريق إن أهل الحضر من العرب من أنبل شعوب الأرض واكرمهم وهم جديرون بهذا المديح وقد أكثرت من السياحة في أنحاء العالم وكانت لي صلات وثيقة بمختلف الأمم الإفريقية والآسيوية والأوروبية فظهر لي أن الأمم التي يفضل أفرادها على سكان جزيرة العرب الوسطى قليلة إلى الغاية ويتكلم أولئك الحضريون العرب بلغة الأعراب مع ذلك ويجري في عروقهم ما يجري في عروق الأعراب من الدماء وما أبعد المسافة بين الفريقين وذكرنا أن الفروق التي بين أهل الحضر من العرب الساكنين في مختلف البلدان كالفروق التي بين الأمم المتمدنة وتشاهد مثل هذه الفروق بين سكان جزيرة العرب نفسها فالفرق بين سكان القطر النجدي الذي هو أوسع من كثير من المماليك الأوروبية وبقية سكان جزيرة العرب لا يقل عن الفرق الذي بين سكان شمال أوروبا وسكان جنوبها والوهابيون الذين هم أكثر نشاطا من العرب الآخرين وأقل اندفاعا وراء عوامل الزمن أشد العرب مكرا وغيرة قال يلغريق في وصف الوهابيين يقل الوهابيون عن العرب الآخرين كرما وإقداما ومرحا وصراحة ويزيدون عليهم صبرا وحكمة ويندر أن يدل كلامهم على صرائرهم وهم حزمة بعيدولهم جبابرة ذو انتقام قسات نحو أعدائهم مشكوك في مودتهم لغير بني قومهم ولذا فهم جديرون بأن يسموا من غير تجن ومع كل تحفظ بسكتلندي جزيرة العرب ووجوههم ذات صلود وعبوس مما لا يرى مثله في وجوه عرب الشمال الطليقة ولا يؤخذون بدوافع الساعة العتيدة وإذا ما ساروا فبعد تفكير وإنعام نظر ويقدرون بإرادتهم القوية وثباتهم وجلدهم على تنظيم شؤونهم الاجتماعية والسيطرة على جيرانهم مع ما فيهم من الذكاء المحدود ولا ريب في أنهم سينتصرون بفضل اتحادهم المتين على أعدائهم الذين أضعفهم انقسامهم وأن سيادة القسم الأعظم من جزيرة العرب ستكون لدولتهم الوهابية وأن أطماعهم وآمالهم ستتحقق في أقرب وقت وتتجلى أخلاقهم في أدق شؤون حياتهم الأهلية ويجب على من يرغب في مفاوضتهم ألا يسترسل في كلامه وأن يزن حركاته كما يفعل عندما يحادث أعداءه عرب سوريا عرب سوريا كعرب الجزيرة أهل حضر يسكنون المدن وأعراب يقيمون بالبادية ولم يكن في السيطرة المتابعة التي أصابت سوريا ما يتوجع منه أعرابها الذين لا يزالون يعتمدون في معيشهم على النهب وتربية المواشي منذ ثلاثة آلاف سنة ونحن إذا مستثنينا المدن نرى سوريا قبضتهم بالحقيقة فهم يهاجمون فيما وراء نهر الأردن وفي أبواب دمشق نفسها السياح والقوافل التي لم تؤدي إليهم الفدا في مقابل خفرها وحمايتها والسماح لها بالمرور وتجتمع في عراب سوريا صفة الشره وصفة الكرم المتناقضتان اللتان المعنى إليهما فيما تقدم ويقدسون الضيف ما دام نزيلهم ولم يقدر أحد على إلزام أعراب سوريا بترك البادية التي تعود العيش فيها منذ قرون وقد رفضوا كل أرض عرضت عليهم ليستقروا بها وامتنعوا عن أي عمل زراعي ونرى في سوريا بجانب الأعراب الذين يدينون بدين محمد قبائل ذات شعائر وعقائد مختلفة يسهل تمييز بعضها من بعض لعدم توالدها فيما بينها وأهمها المتاولة والنصيرية والموارنة والدروز فالمتاولة قبائل عربية جبلية تعيش في اعتزال وهم من مسلمي شيعة المتعصبين الذين يأبون تناول الطعام مع أي أجنبي كان، ونرى من أوصافهم أنهم مزيج من المغول والعرب والفرس، مع أن بعض الباحثين يظن أنهم منحدرون من بعض القبائل الكردية، والنصيرية قبائل جبلية أيضا، وهم يدينون بديانة مشتقة من الإسلام بعيدة منه كل البعد، ويرى أن النصيرية من القائلين بالتناسخ، ويعبدون الشمس والقمر إلى آخره. وللموارنة مع قربهم من السوريين طابع خاص، وهم أتباع طائفة مسيحية ذات عجب صاحبة لم تكن على شيء كبير من البسالة كما أثبتت الحوادث ذلك. وللدروز يشبهون العرب وتتألف منهم طائفة إسلامية عاتية حرة انفصلت عن السوريين والعرب منذ قرون. وتوجد بين الدروز الشجعان ذو الصولة وموارنة لبنان عداوة متصلة. ويتألف من سكان مدن سوريا وقراها مزيج من المصريين والفينيقيين واليهود والبابليين والفرس والأغارقة والرومان والعرب والمغول والشركس والصريبيين والترك وغيرهم من الأمم التي استولت بالتتابع على سوريا كلها أو بعضها ولذا يشاهد السائح في سوريا مثلا كثيرة التباين ويتصف سكان المدن من السوريين بالذكاء والين العريكة والمكر والمخادعة على العموم وقديما نعت الرومان السوريين بأنهم ولدوا للعبودية والسوريون وقد رضوا بكل حكم أجنبي أصابهم منذ قرون كثيرة لم يبق من نشاطهم سوى منازعاتهم الدينية وقد عرفوا فيما لا يمس عقائد الدين بإذعانهم التام وانقيادهم المطلق لكل ذي سلطان مما لا يتصوره أوروبي ويمكن القارئ أن يقف على ذلك من القصة الآتية التي رواها ميسيو دوفوغوي عن أوروبي كان في سوريا أيام القمع الذي وقع بعد ملاحم سنة 1861 روى ضابط معلم أوروبي كان في خدمة الترك أنه شاهد الأمر الآتي وهو أن أحد الجلادين الكثيرين في ذلك الوقت كاد يتم عمل نهاره وأن الكلاب كان عالياً والكرسية واطئاً فلا يوصل إليه به وأن مسلما مسنا مر من هناك راكبا حمارا حاملا قطعة لحم فأمره الجلاد بالوقوف فأطاع فترجل مادا عنقه للشنق طائعا ظنا أن أجله جاء فأفهمه الجلاد أنه لم يقصد شنقه وإنما يريد حماره ليصعد فيه رجل محكوم عليه بالموت ويوضع الحبل في عنقه فلما وضع الجلاد الحبل ونخس الحمار هوى ذلك المحكم عليه بالموت فركب الشيخ الهرم حماره بعد أن حمل قطعة اللحملة إذن بالفرار وإنني أقول مكررا إن ذلك الإذعان لا يتجلى إلا في الأمور التي لا تمس عقائد الدين ولم يطرأ على الهدوء العميق الذي تتمتع به دمشق شيء من جراء الاضطرابات التي وقعت حديثا في مصر وعجبت من السهولة التي كان يضرب بها جندي واحد جموعا زاخرة ويدحرها لتفسح المجال لمرور أحد الأعيان أو السياح ومع ذلك فقد سمعت في دمشق والقدس غير مرة أن أقل نجاح لعرابي كان نذير قتل لنصارى سوريا الذين يحمر الوجه خجلا من جبنهم وهؤلاء النصارى هم الذين كانوا يذبحون في سنة 1861 كالضأم من غير أن يبدو أقل مقاومة وهم الذين يكونون لا ريب جبناء أنذالا لو حدث في سنة 1882 من الإثخان فيهم ما كان يتوقعه الملا. عرب مصر عرب مصر. نتيجة توالد سكان مصر الأصليين والعرب الذين فتحوا مصر في سنة 640 بقيادة عمرو بن العاص وعرب مصر ليسوا عربا بدمهم وإن كانوا عربا بلغتهم ودينهم فقد دلنا علم وصف الإنسان على أن العنصر العربي الغالب لم يلبث أن طغى عليه العنصر المصري المغلوب الأوفر عددا والأكثر احتمالا لجو مصر المرهوب وأن العناصر المتداخلة لم تلبث أن توارت وأن المصري الحضرية العربية بدينه ولغته رجع ابنا لقدماء المصريين في زمن الأهرام أي ساعة سعة في كتفه ووجهه وغلظ في شفتيه ونتوء في وجنتيه ومشابهة للمثل المنحوتة في قديم الآثار ولم يكن عرب النيل الحضريون أبناء لقدماء المصريين بتقاطيعهم فقط بل ورثوا عن هؤلاء أخلاقهم ولطفهم وأدبهم الجم أيضا وهم يخشون لما عانوا من دروب الاستعباد منذ قرون جميع السادة ولا سيما الأوروبيون فقد استطعت حين ذاعت الأنباء في القاهرة بأن مصر العليا مضطرمة بالعصيان والملاحم أن أجول منفردا في القرى القائمة على ضفتي النيل من غير أن يصيبني أذى واحتياجات الفلاح المصري قليلة جدا وهو إذا ملك بلغة كان سعيدا وهو يعيش من غير تفكير في المستقبل والوقت والأبعاد ويكون جوابه لا أعلم حين سؤاله عن أشياء كان يجب أن تكون التجارب المتكررة قد هدت إليها ولا يعرف مدة السفر بين قريته وأحدى القرى المجاورة ولا المسافة بينهما ولا يرى مصلحة في معرفة هذا ونشاهد في مصر مثل ما نشاهد في جزيرة العرب وسوريا من الأعراب والحضريين ونرى الفرق بين أعراب مصر وحضرييها أعظم مما في أي قطر آخر لاختلاف العرقين في مصر فضلا عن اختلافهما في المعايش وإذا كان عرب المدن قد تحولوا بفعل التوالد المستمر إلى مصريين فإن أعراب مصر لم يختلطوا بسواهم نظرا إلى طرق معايشهم الخاصة وهؤلاء الأعراب يشبهون بقناء أنوفهم ورقة شفاههم وطول وجوههم البيضية وعيونهم اللامعة مثال العربي البدوي في زمن محمد والأعراب فقطهم أهل الحرب والنزال المرهوبون في مصر وهم الذين يجب أن يخافهم الإنجليز في غزوهم الجديد لوادي النيل إذا لم يشتروا حيادهم بأي ثمن كما أخبرنا به العارفون غير مرة وينصب أهل البدو من عرب مصر خيامهم في الصحاري الرملية القريبة من ضفتي النيل وهم قل ما يخشون جانب الحكومة ولا صلة بينهم وبين الفلاحين الذين يبغضونهم ومعايش هؤلاء الأعراب كمعايش عرب البادية فالعربي البدوي هو هو أينما حل وحيثما متجه ونرى في مصر عدى العرب عناصر كثيرة أخرى كالترك والأقباط والسوريين والزنوج والأغارقة والأوروبيين وغيرهم من العناصر التي يندر أن تتوالد هي والفلاح المصري وذلك فضلا عن أن جو مصر القتال لا يصلح لتناسل الأجانب ومنهم الترك في أكثر من جيلين وأصول العرب لغيرها هي التي استطاعت أن تثبت في مصر ومن تلك الشعوب نذكر الأقباط الذين وإن كانوا لا يعدون حفدة خلصا لقدماء المصريين يرى بينهم أشخاص مشابهون لما في النواويس القديمة أكثر مما بين سواهم ويدين الأقباط بالنصرانية ولم يختلطوا بالعرب ويقطنون في مصر العالية ولسيما ببعض القرى والمدن كأسيوط. وتشبه لغتهم لغة قدماء المصريين وتوصل شامبليون بدرسها إلى إضاح الكلمات الهيرغليفية كما هو معلوم ومع نص كثير من المؤلفات على أنه لا يتكلم أحد باللغة القبطية في الوقت الحاضر سمعت أقباط يتكلمون بها فيما بينهم على لهجات مختلفة ويكتب الأقباط لغتهم بالحروف اليونانية في الزمن الحاضر ويقدر الأقباط المقيمون بمصر بمئتي ألف نفس وإن قالوا لي مؤكدين إن عددهم يزيد على خمسمائة ألف ويلوح لي أن الصورة المحزنة التي تصور بها سجيتهم لا تمت إلى الحقيقة بصلة وكل ما في الأمر أنهم أفضل من الثقافة من عرب الوقت الحاضر ومن الترك على الخصوص وأنهم وإن كانوا لا ينالون أعلى المراتب بسبب دينهم يعطون المناصب الإدارية التي تتطلب جهدا ودرايا وأما الترك الذين حلوا محل العرب في مصر سياسة فإن تأثيرهم في تكوين العرق المصري صفر وتتألف منهم الآن طبقة إرستقراطية لا تختلط بالسكان ولا يزيد عددهم على عشرين ألف عرب إفريقيا إننا إذا استثنينا مصر التي تعد من الشرق عادة نرى أنه يسكن شمال إفريقيا أناس منتشرون إلى ما بعد خط الاستواء من بعض النقاط يدينون بدين واحد وإن لم تجري دماء العرب في عروقهم بصورة مطلقة متمازجون من البربر والعرب والزنوج وفي مراكش على الخصوص يتجلى هذا التمازج الذي يزيد كل دنونا من خط الاستواء ويختلف بربر إفريقيا عن العرب كثيراً وسنتكلم عنهم مفصلاً في الفصل الذي خصصناه للبحث في تاريخ عرب إفريقيا فلا نبحث فيهم الآن وعرب إفريقيا أهل بدو وأهل حضر كعرب الأقطار الأخرى الذين تكلمنا عنهم وهو نتيجة اختلاط أعقد مما في أي مكان آخر وأهل مدنهم الساحلية الذين ننعتهم بالعرب هم على الخصوص مزيج من القرطاجيين والرومان والوندال والأغارقة والبربر والعرب والترك والأوروبيين والزنوج وغيرهم من الآدميين الذين تلاقوا في تلك السواحل والبقاع وشاهدت في سواحل إفريقيا الشمالية جميع المثل التي تترجح بين زنوج السودان والحور العين وليس من الصواب أن يناطع عرب الجزائر بمثال واحد أو ببضعة مثل كما فعل ذلك حديثا أحد علماء وصف الإنسان الذي لم يأتي بغير بحث سطحي عنها ولم يكن العربي الجزائري غير مولد بالحقيقة ونرى فيه أحط صفات المولدين وحضريو العرب من سكان مدن الجزائر نتيجة تمازج تلك الأمم وقد حطتهم سيطرة الأجنبي المتتابعة وأعرابهم متمردون على كل حضارة كأهل البدو في كل قطر وهم أقل تمازجا وانحطاطا من حضري العرب ويجمع أولئك الحضريون والأعراب على مقت الأوروبيين القاهرين لهم وحقدهم الشديد عليهم ويضح الجزائري الذي نصفه بالخلي المتردد المكسال القانع الوضيع المتزيد بماله ونفسه ويشترك في كل عصيان وتمرد للخلاص من حكم الأجنبي الذي فتح بلاده وقد تتم إبادة عرب الجزائر بوسائل منتظمة التي اتخذها الأمريكيون لإبادة أصحاب الجلود الحمر ولكن الذي أعتقده هو أن الفرنسي لن يستطيع حمل الجزائري على التفرنوس وأن من المتعذر أن يسود السلام في قطر واحد بين العرب والفرنسيين الذين ينتسبون إلى عرقين مختلفين وقد سمعت هذا الرأي الذي يجتنب تدوينه في الكتب عادة من جميع أولي البصائر في الجزائر وإنني أوافق عليهم وافقة تام عرب إسبانيا جميع العرب الذين ذكرناهم آنفا من الأحياء الذين يصلحون أن نتمثل بهم أجدادهم مع ما طرأ عليهم من التغيير وغير ذلك أمر عرب إسبانيا الذين بادوا ولم يتركوا من الذراري ما نتنور بهم أجدادهم ونحن مع جهلنا حقيقة مثالهم نراه كان مختلفا عن مثال العرب السابقين الذين فتحوا إسبانيا فقد تغير المثال العربي الأصلي بتوالده هو والموالي من النصارى وبربري فريقيا الذين أغاروا على إسبانيا ونتاج عن هذا التوالد الذي دام ثمانية قرون عرق جديد يختلف مثاله عن مثال الغزات الفاتحين اختلافا محسوسا كما تشهد بذلك السنن الأنثروبولوجية التي بيناها في بدء هذا الفصل وتشهد آثار حضارة العرب في إسبانيا بسمو ذكاء هذا العرق الجديد المولد ويدل تاريخهم على علو فروسيته وبسالته ويثبت صراعه الأهلي الذي كان علة زواله اتصافه بسجايا العرب الأصلية ونحن إذ لا نستطيع أن نستدل على عرب إسبانيا الذين انقرضوا إلا بدراسة حضارتهم وتاريخهم نحيل القارئ إلى الفصول التي خصصناها للبحث في تلك الحضارة وذلك التاريخ عرب الصين أخذ خلفاء العرب وملوك الصين يتبادلون السفراء بعد أن أقام العرب دولتهم وسترى في مكان آخر من هذا الكتاب أن صلات العرب والصين التجارية كانت منتظمة برا وبحرا ولم يلبث الإسلام في الصين كما في كل بلد دخله العرب صار له أتباع ويقدر ميسيو دابري دوترسان عدد مسلمي الصين بعشرين مليون نفس وذلك في كتاب نشره حديثا عن الإسلام في الصين ويرى هذا المؤلف أن دماء عربية تجري في عروق مسلمي الصين وإن لم يكونوا عربا حصرا وأنه يتألف منهم عرق مزيج من العرب والترك والصينيين ثم يقول إن المسلمين في الصين متحدون من الكتيبة المؤلفة من أربعة آلاف جندي الذين أمد بهم الخليفة أبو جعفر الإمبراطور سوتسونغ في سنة 755 حين شق لشين العصى والذين سمح هذا العاهل لهم بالإقامة بأهم مدن الصين مكافأة لهم على ما قاموا به من الخدم فتزوجوا صينيات وكان بهم أصل مسلمي الصين وقال ذلك المؤلف بعد أن استشهد برأي أندرسون الذي يرى أن شرفهم يفوق الوصف وذلك مع الاستشهاد بملاحظاته الخاصة إنهم يتصفون بروح الصدق والشرف على العموم وإن من يتقلد منهم بعض مناصب الدولة يحترمه الأهلون ويحبونه وإن من يطغاط التجارة منهم يتمتع بالسمعة الطيبة وإنهم يؤتون الصدقات كما يأمر الدين وإن الناظر إليهم يخيل إليه أنهم يؤلفون أسرة كبيرة واحدة يشد بعضها أزر بعض وإنهم مع طابعهم الخاص استطاعوا بفضل نباهتهم وإخائهم الديني وتسامحهم أن يلائموا بيئتهم وأن ينموا ويكثروا وذلك خلافا لدعاة الأديان الأجنبية الأخرى الذين أرادوا أن يكون لهم شأن في الصين فلم يتقدموا خطوة حتى الآن ونشأ عما فطر عليه مسلمو الصين من التسامح والروح الحرة واحترامهم عادات الصين وشرائعها ومعتقداتها أن يتمتعوا بما للصينيين من الحقوق وأن يكون منهم حكام وقواد ومقربون من الإمبراطور السبت في هذا الفصل في بيان بعض المسائل التي أغفلها المؤرخون مع ما لها من الأهمية الكبرى في إضاحة ارتباط حوادث التاريخ ونعد سجايا العرق الخلوقية والذهنية أقوى العوامل في تطور الأمم فالسجايا الخلوقية التي تنتقل بالإرث هي التي تعين اتجاه السير ولا يستطيع أحد أن يتخلص من سلطانها وعالم الأموال هو الذي يملي على الأمة اتجاهها وفي الماضي تنضج عوامل سيرنا الحاضر وفي الحاضر تنضج عوامل سير أبناء المستقبل والحاضر وهو عبد الماضي سيد المستقبل فيجب على من يرغب في معرفة المستقبل أن يدرس الحاضر